بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى يا لا ابي لهدي وتب ما افنى عنه مالهم وما كسب سيصلون من لدن كنادا وَمَرَأَتُهُ حَمَّ لَكَ الْحَطَبَ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّشَدّ